Alif, lam, ra, t'ilk ayatul kitab il-mubin inna anzalna hu qur'ana arabiyyan la'al lakum ta'qilun nahnuna qussu alayka ahsanal qasas bima مَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ هَذَا الْقُرْآنَ وَإِنْ كُنْتَ تَميلُ قَبْلَهُ لَمِنَ الْغَافِلِينَ إِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالشَّمْسِ وَالْقَمَرِ رَأَيْتُهُمْ لِسَاجِدِينَ قَالَا يَا بُنَيَّ لَا تَقْصُصْ رُؤْيَاكَ عَلَى إِخْوَتِكَ فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا إِنَّ الشَّيْطَانَ لِلْإِنْسَانِ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 كَمَا اتمغا على ابويك من قبل ابراهيم واسحاق ان ربك عليم حكيم لقد كان في يوسف واخواته ايات للسالين قالوا ليوسف واخوه احب الى ابينا مننا ونحن عصبة ان نَبانا لفي الظلال مبين اقتلوا يوسف او طرحوه ارضاً لكم وجه ابيكم وتكونوا وتكونوا من بعده قوما صالحين قال قائل منهم لا تقط طلوا يوسف وألقوه في غياب الجب يلتقطه بعض السيارة إنكن تفعلين قالوا يا أبانا مالك لا تأمننا على يوسف وإن على له لنا صحون رسلهما عند غدير يرتع ويلعب وإن له لحافظون قال إني لا يحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله وَأَنتُمْ عَنْهُ غَافِلُونَ قَالُوا لَإِنْ أَكَلَهُ لَهُ الذِّئْبُ وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّا إِذًا لَخَاسِرُونَ فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ وَأَجْمَعُوا أَنْ يَجْعَلُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبْ وأوحينا إليه محمد بِأَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عَشَاءً يَبْكُونَ قَالُوا يَا أَبَانَا إِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتُّونَ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 قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون و جاءت فأرسلوا والدهم فأدلّا دلوا قال يا بشرا هذا غلام وأسره بضعه اللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَعْمَلُونَ وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ وَقَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِن مِصْرَ لِامْرَأَتِهِ أَك لِيُمَثَّ وَهُوَ عَسَى عَسَى أَيَّانَ فَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا وَكَذَلِكَ مَنْ تركنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن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 لا هايت لك قولا الله انه ربي احسن مثواي انه لا يفلح الظالمون ولقد هممت به وهم بها لولا كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين واستبق الباب وقدت قميصه من دبر والف يا سيدا هذا الباب قالت ما جزى ومن أراد بأهلك سوءا ان الا الا ان يسجن أو عذاب اليب قال هي عن نفسي وشهد شاهد من اهلها ان كان قميصه قد من قبل فصدقت, فصدقت وهو من الكاذبين وان كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين فَلَمَّا رَأَى قَمِيصَهُ قُدَّ مِن دبر قَالَ إِنَّهُ مِن كَيْدِكُنَّ إِن كيدكن عظيم يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين وقال نسوة في المدينة امرأة تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ظلال مبين فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكأا واتت, وآتت كل واحدة منهن سك وقالت وام قالت اخرج عليهم فلما راينه اكبرناه وقطعنا ايديهم وَقُلْنَا حَشَّ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرٌ إِنَّهَا ذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ قَالَ فَذَلِكُنَا الَّذِي لُمْ تُنْنِي وَلَقَدْ رَاوَدْتُهُ عَنْ نَفْسِهِ فَاسْتَعْصَمْ وَلَئِنْ لَمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ لَيُسْجَنَنَّ وَلَيَكُوْنَ مَنْ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 وَعَلَّمَنِي رَبِّي إِنِّي ثَرَكْتُ مِلَّةَ قَوْمٍ لا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ كَافِرُونَ وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي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 May <Sanly> tumuha sam <Sanly> mai tumuha tumwa abba ukum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 أَنَّهُ نَاجِمٌ مِنْهُ اذْكُرْ نِعْمَةَ رَبِّكَ فَأَنسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ فَنَبَذَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سنين وَقَالَ الْمَلِكُ إِنِّي أَرَى سَبْعَ بقرات سِمَانٍ اسْتُعْمِلَتْ سبع عجاف. يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضن وأخرى يابسات يا أيُّها الملأُ افتوني في رؤيا يا إن كنتم للرؤيا تعبرون قالوا أضغثوا أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين وقال الذي نجا منهما واتكر بعد أمة أنا بتأويله فأرسلون يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات سمعان يأكلهن, يأكلهن سبع عجاف وسبع بلا خض وآخرة بسات لعلي لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون قال تزرعون سبع سنين ذا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 له لمن الصادقين ذلك ليعلم أنني لم أخنه بالغيب وأن الله غلا يهدي كيد الخائنين وما أبدئ نفسي إن النفس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 إنك اليوم لدينا مكين أمين قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم وكذلك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 ولا أجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون و جاء يوسف فدخلوا عليه فعرفهم, فعرفهم وهم له منكرون ولما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 إذا قلبو إلى أهل جمل علهم يرجعون، رَجَعُوا إِلَى أَبِيهِمْ قَالُوا يَا أَبَنَا مُنِعَ مِنَ الْكَيْلُ مَعَنَا فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل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 Surah ولم. ما تخنوا من حيث امرهم ابوهم ما كان يكن عنهم من الله من شيء الا حاجه في نفس يعفو بقضاها وانه لذو علم لما علمناه ولكن ولكن اكثر الناس لا يعلمون ولما دخلوا على يوسف اوى اليه اخاه قال اني قال اني انا اخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون لَمَّا جَاءَ هَذَا جَعَلَ السِّقَايَةَ فِي رَحْلِ أَخِيهِ ثُمَّ أَذَّنَ ثُمَّ أَنَّ مُؤَذِّنٌ أَيُّهَا الْعَيْرُ إِن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 فبدع بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه كذلك كدن علي ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا, إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء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 ان نراك من المحسنين قال معاذ الله ان ناخذ الا من وجدنا متاعنا عنده ان انا اذا الظالم مِنْهُ قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا, قد أخذ عليكم موثقا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 وقالوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا لِلْغَيْبِ حَافِظٍ وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا وَالْعِيرَ الَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا وَإِنَّا لَصَادِقُونَ قَالَ بَلْسَوَلَتْ لَكُمْ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 الله وأعلم من الله ما لا تعلمون يا بني يذهب فتحسس من يوسف وأخيه ولا, تيأسوا ولا تيأسوا من روح الله إن لَهُ لَا يَيْأسُ مِنْ رَوحِهِ إلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَيْهِ قَالُوا يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ مَسَنَا وَأَهْلَنَا الْضُرُ وَجِئْنَا وَجِئْنَا بِبِضْعَةٍ مُزْجَتُوهُ فَأُوفِ لَنَا الْكَيْلَ وَتَصَدَّقُ عَلَيْنَا إِنَّ اللَّهَ يَجْزِ الْمُتَصَدِّقِينَ قَالَ هَلْ عَلِمْتُم مَا فَعَلْتُم بِيُوْسُفَ وَأَخِيهِ إذْ أَتُبْجَعِلُونَ قَالُوا ا ان انك لانت يوسف قال انا يوسف وهذا اخي قد من الله علينا انه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين قالوا تَالَ الله لَقَدْ آثَرَكَ الله عَلَيْنَا وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ قَالَ لَا تَسْرِبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمُ يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين اذهبوا بقميص هذا فألقوه على وجه أبي يأت واتوني وأتوني بأهلكم أجمعين ولم فلما فصلت العيور قال أبوهم إني لأجدريح يوسف لولا أن تفندون قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم فلما يا البشر ألقه على قَالَ قالوا يا أبا نستغف لنا ذنوبنا إن نا كن ناخقين قَالَ سوف استغفر لكم ربي انه هو الغفور الرحيم فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ آوَى إِلَيْهِ أَبَوَاهُ وَقَالَا ادْخُلُوا وَقَالَ ادْخُلُوا مِصْرَ إِن شَاءَ ٱللَّهُ آمِنِينَ وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى ٱلْعَرْشِ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا وَقَالَ يَا أَبَتِ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 وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وما تسألهم عليه من أجر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 مشتركون أفاهمينون أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة, أو تأتيهم الساعة وهم لا يشعرون قل هذه سبيلي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 من أهل القرى، أَفَلَمْ يَزِرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَظْرُو كَيْفَ كان عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ تَتَّقُوا أَفَلَا تَعْقِلُونَ حَتَّى إِذَا استيأس الرُّسُلُ وظن أنهم قد كذبوا قد كذبوا جاءهم نصرنا فننجي من نشاء ولا يرد باسنا عن القوم المجرمين لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه الذي وتفصيل كل شيء وهدى كل ورحمة لقوم يؤمنون